بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى اللاف الذين رحمهم الله عن ابي مروكيهه تميم بن الحوشي الذاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالدين النصيحة قلنا لمن يرد صلى الله قال لله ولكه أبي ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم قوله عن أبي ركاية هذه كنية بأنثى وغالب ان الكنيه تكون بذكر وكنيته مرصوده بابل او ابن ولكن تسمى بانذاه ذا صيف اذا الشهر وقد تكونوا بغير الإنسان كأبي هريرة مثلا فأبو هريرة رضي الله عنه شفرة لهذه كمية إنه لأنه كان معه هرة ألفها وألف سور فكمية أبا هريرة قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين مثل كوله تعالى وريا قولي مدين الا النصيحه فاذا كان طرف الجمله معرفه يا ديني فان ذلك ان باب الحصر يعني بكذا وخلاص فقوله الدين يعني بذلك بين العقد لان ديننا القديم الى ده شيء دين عمله دين جزاء وقوله تعالى مالك يوم الدين المراد به يوم الحساب اي دين الجزاء وقال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا المراد به دين العمل قلنا ادينا نصيحه مراد به دين العمل وانا سي هذه معنى اخلاص الشك وابهى ما النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحه من اجل ان يستقيم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ذلك يعني فوق على شيء مجمل ثم مفصل من اسباب وصول العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصله بالتايه في الكلام وانما اجمل في كلامي اديه نصيحه لمن قال انه اذا اتى مجبلا تطلعت لهس الى بيان هذا المجمل فياتي البيان والنفس تطلع الى ذلك وتشوبه له يرتخ في الذهن اكثر مما جاء البيان الاول مره وين قال الفاضل اجيب نصيحه ثلاثه ادين نصيحه قدم النصيحه قال لي رسول الله قال لي ولي كتابي ولي رسولي ولي امه المسلمين وعاقبته النصيحه لله تتضمن اثنين الاول اخلاص العباده لله والشهاده الاحجامي به ربوب يده وخدو يده وأسمائه وصفاته هذا هو معنى النصيحة لله وأما النصيحة لكتابه فإنها تتضمن أمورا تخطر الدب عنه تأني الدفاع عن القرآن لأن يذب الإنسان عنه تحريف المبتدين ويبين بطلانه حديث من حره اشهري من النصح لكتاب الله تصديق اخباريه تصديقا له من امر ياسفي فلو كذب خبرا من اخبار الكتاب لم يكن ناصحا ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا الثالث امتثال اوامره فما ورد في كتاب الله من امر اذا تغيره فإنه لنتتين تكون ناصحا الرابع اجتناب ما نهى عنه فاذا لم تفعل لم تكن ناصحا والخامس عن سوء من ابي انه ما تضمنه من الاحكام هو خير الاحكام وانه يلاحق احسن استكامل القراني الكريم السادس ان تؤمن بان هذا القران كلام الله عز وجل حروفه ومعناه تكلم به حكيفا وتلقاه جبريل من الله عز وجل ونزل به على قد النبي صلى الله عليه وسلم يكون من المؤمنين انسان عربي مبين فامننفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بأمور منها الأول تجريد مسابعة له وهل لا تتبع غيره بقول الله تعالى لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة ومن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا واني اسجد لله ميو كتاب هو رسول صادق ومصدوق اسالك انت من الذي ما اخبر به من الاخبار الماضيه والحاضره والمستقله فخاتوه صلى الله عليه وسلم واجب التصديق به وواجب ان تنتظر امره وكوريه صلى الله عليه وسلم اعمال ضد ديته من مصاف الخامس ان تنسب بنهيها يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام ما انايتكم عنه الفريضو السادس ان تنكذب عن شريعه ان تكذب عن شريعه انك عن ال بدعه وترد عليها ما كان عليها وتحذر منها ومن قائلها بائذ اذنها هذا هو التز عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم السابع ان تعتقد اننا جاء به عن انما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ما جاء عن الله تعالى في الجوم العمل به لان ما ذهب في سنته هو كمله لاداء القران قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فكان تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله فكان تعالى انا اتاكم الرسول فخذوه وما منعكم عنه فانتَهُوا اسامن يثور في النبي صلى الله عليه وسلم ان كان حيا فمعه الى جانبه وان كان ميتا ونسرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا امام المسلمين اي دين النصيحه لاهله المسلمين اي تجمع ايمان ولنار الهدواء كما قال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لند اي قدره ومن قبل عبد او من قبل عباد الرحمن قالوا فجعلنا رجلا سيدنا اماما وائمه المسلمين في زمان من الناس هؤلاء العلماء والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعباده واخلاقا ودعوه وهؤلاء هم اولو الامر الحقيقي لان هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الامراء ويبينون بينا الله ويدعونا إلينا أصفر الثاني من ذات الأمر ومن أهمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريحة الله ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء المنفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريحة الله عز وجل في أنفسهم وفي عدد الله أما النصيحة والعلم للعلماء تكون بامور منها الاول محبته لانك اذا لم تحب احدا فانك لن تتاشديه الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق تاشر كتبهم بالوسائل الاعلاميه المتنوعه التي تختلف في كل زمان ومكان الثاني للدفاع عن اعراب رهيب بمعنى الا تكر احدا على طيبتي على غيبتي والوقوع في اعراضه وان نسبه الى احد من العثماء الربانيين شيء مستنكر فعليك ان تتخذ هذه المراحل المرحله الاولى ان تتثبت من نسبه نسبه اليه فكم من اشياء انسبت الى عاد وهي كذب فلا بد ان تتاكد بعد عكس النجمه الكناني اليدي فانتقل الى المرحله الثانيه وهي ان تتامل هل هذا محل انتقاد ام لا لانه قد يبدو للانسان في اول وهله ان القول منتقد دون عند التامل يرى انه حق فلا بد ان تتامل حتى تنظر هل هو منتقد او لا المرحله الثالثه إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تزد عنه وتنشر هذا بين الناس وتبين أن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن قال فما عليه الناس المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أن لم تنسب إلى العالم فصحك نسبته لي ليس بحق والواجب ان تتكلم بهذا العال ب ادب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا واطلب ان تبين لي وجه ذلك لانك اعلم مني فاذا بين لك هذا فلك حق مناقشه لكن بادب واحترام وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به اما ما يفعل بعض السلاء قال الذين ياتون الى العالم الذي راى اشراق ما يرون ياتون اليه بعنف وشدة وربما نفضوا ايديهم في وجهه وقالوا له ما هذا الكون الذي احداثه مع هذا الكون الموكر وانت لا تخاف الله ودارت تهم من تجيب العالم تجيب العالم وموافقه تحريم فهم المخرجون له فحال بمنتقط هؤلاء من اعياده بافوشي وضربت انهم هم البشد وانهم هم الذين على طريق السلف وهم قبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنه فليس سالما اذا اعجب بنشئ ندعو الله السلامه غير مكذرب فحدث الامر اتابع من النصيحه للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ عنه فلا تسكت وتقول هذا أعلم مني بل تناقش بأدب واحتغام لهذا هو أحيانا يخطأ على الإنسان الحكماء وينبهه من هو الضوء له في العلم في التنبه وهذا من النصيحة للسلماء الخامس أن تدلهم على خير ما يكون يعود الناس فإذا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ونستخدم في كل مكان وترى الناس انتفاكلونه وتقولون هذا أذكال علينا لما جلس ما كان يتحدث فدنا النصيحة لهذا العالم أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا بما يناسب المكان لا تقول إني لا قلت ذلك منعته من نشر العلم بم هذا دلوات عين من حفظ العلم لان الناس اذا ملوا شائبا شائب من العالم ومن الحديث واذا شائب مترقو فربما تلقفوا مرتجاً ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول اصحابه بالموعظه يعني لا ينشروا الوعظ عليهم مع ان كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب الى النفوس لكن خشيه السانه فالإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنصع وأيضاء ونصيحة للأمراء تكون بأمور منها أولا احكاد إمامتهم وإمراتهم فمن لم نعتقد أنهم أمراء فإنه لم ننصح لهم لأنه إذا لم نعتقد أنهم أمراء فلن ينتهي لأمره فلن ينتهي, ينتهي عما نهو عنه انا بود ان اعتقد انه امام او ان امير ومن مات وليس له عمده بيعه مات انت جاهليه ومن تولى امر المسلمين ولد الغلبة وهو امام سواء كان من قريش او من غير قريش ثانيا رجل المحاسنين في الرعيه لان ذلك يؤدي الى محبه الناس له وإذا أحبهم الناس سأولوا كيادهم لحواملهم فهذا عكس ما يفعله بعض الناس في وقت الحاضر حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات فإن هذا جور وظلم فمثلا يذكر خصلة وحدة مما يجب بها على الأمراء ويدفى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير وهذا هو الجور بعين ثالثا انتزال ما امر به ومانعه عنه إلا إلا في ذلك استناد لمعصيه لله عز وجل لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وانزال طاعته للعباده وليست مجرد سياسه بيذل ان الله تعالى امر بها وكان عدل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فجعل ذلك من ماموراته عز وجل وما امر الله تعالى به فهو عباده ولا يشترط في طاعته الا يعصي الله فهؤلاء هم الذين عاملوه بان عصوا الله لانكم مهمور بطاعتهم وان عصوا الله فانفسي وابعان ستروا عيبي ستروا عيبي ما احنا انكن وجهاله انه ليس من النصيحه ان تقوم بنشر مثالب قل معي إما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على على وجه الامور واذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد وربما يحصل الخروج على الامراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم وليس معنى قولنا كثر الجنوب ان نسكت عن المعايب بل ننصح الامير مباشره ان تمكنه والله فباصه في مجلسه في مدينه الرمحه قال له فليذا عنكر اسامه بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون انت لم تفعل ولم تقل له ولا له يعني عنون الخليفه فقال كلاما معهم تريدون ان تحدثكم بكل ما تحدث به الخليفه هذا لا يمكن لا يمكن ان يهن يحدث بكل اكال للامير لان اذا حدث بهذا فان ان يكون الامير نفذ ما قال سيقوم الناس الامير خضع مجددا وان لا ينسف فيكون الناس عصوا وتمرد ولذلك ان الحكمه دي اذا ضبطت ولاه الامور ان ألا تبين ذلك لنا لان في ذلك فران عظيمه خامسا من النصيحه لولاك الامور عدم الغروض عليهم وعدم المنابجات لهم لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابجتهم إلا كما قال أهتروا أي رؤية عين أو رؤية عذن متيكنا غفراً بواحاً أي واضحاً بيناً عندكم فيه من الله برهان أي دليل قادة ثم إذا جاء انما كتاب الخروج عليه بهذه الشروط فلان بذلك ان خرج عليه فلان بذلك يقتدى عليه لان هونا كفال بين جواز الخروج وبين وجوب الخوف و جواز لا نخرج حتى ولو اينا كفرا بواحا في دنذئ من الله طيبا هنا الى حيث يكون الخروج مصلحه و نجد من المصلحه أن تكون بئة قليلة قليل سلاحها قليل في وجه دولة بكو بكوتها وسلاحها لأن هذا يتركب عليه إراقة في الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحظور الذي انتقد به الأمراء كما هو مشاهد من حد خروج خوار في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا حيث يعصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلا رب العباد والوافع يشهد لك كلام الشيخ رحمه الله لكن بعض الناس ستوكد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقبا وهذا غلط عظيم ثم إنا نقول ما نيدان الكفر فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كفر راحل ليس فيه احتمال كما لا راى اي توسل للسنام او سمعته يا سب الله او رسوله وما شابه ذا فهذا هو الكفر الضواك قالوا عامه ايه اي عوام مسلمين والنصح للعوام المسلمين, المسلمين؟ يعتدي لهم المحبه وبشاشه الوجه والقاء السلام والنصيحه والمساعده غير ذلك مما هو جانب للمقال ودافع للمفاسد <تصفيق> وعلم ان خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الامراء وان خطابك للمعاند ليس كخطابك للاهل ان كل مكان مكان فانصح لعامة المسلمين ما استطعت وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لفصالح الدنيا والآخرة والله أعلم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه